المفعول المطلق المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن بمثله أو فعل نوص نصب وكونه أصلا لهذين تخب توكيدا أو نوعا يبين أو عدد كسرت سيرتين سير ذي رشد وقد ينوب عنهما عليه دل كجد كل الجد وفرح الجذل وما لتوكد فوحد أبدا وثن واجمع غيره وأفردا وحذف عامل مؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسع والحذف حتم معات بدلا من فعله كندلا لذكا دلا وما لتفصل كإمامنا عامله يحذف حيث عنا كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل لسمعين استند ومنهما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا نحمله علي ألف عرفا والثاني كذني أنت حقا صرفا كذا كذو التشبيه بعد جمله كليب كنبكاء ذات عضلة